سبحان الله وحمده استغفر الله ولا حول صلاة القيام أثابكم الله استو اعتدلوا الله أكبر الله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 ذِكْرَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا الله الله سميع الله لمن حمده ربنا ولك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 وَيَرِي الْمَقْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَالرَّضَوَالِيْنَ آمِينَ إِنَّ أُوْحَىٰنَا إلَيْكَ كَمَا أُوْحَىٰنَا إلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِن بَعْدِهِ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 سميع الله لمن حمده ربنا ओ oh. आ As-salamu alaykum!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 سَوْفَ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ فَسَيُدْخِلُهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْ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 إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من القاسرين الله الله يا الله لمن حميدا امنا لك الحمد الله, الله.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 الَّذِينَ آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى المرافق فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى المرافق وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ وَإِن كُنتُم مَّرْضَاءَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطحركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون والكرونة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به والكرونة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.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 ولقد أخذ الله ميتاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم, وعزرتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا لأكبرن عنكم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 غافرين منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكر به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ جميع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله الله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 سميع الله نمن حميدا ربنا ولك الحمد <تصفيق> الله Allah <laughs> عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن واثن علىيهم نبى ابني ادم بالحق الق قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا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 يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاف من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماء والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير الله الله سمع الله من حمدا ربنا